يا معشر الجن والانس الم يَأْتِكُمْ رسل منكم الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا علام وقرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القراب بظلم وأهلها غافلون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 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون